حاسما يا يوم بدري جُستم الاسلام من نصر للمسرى ترفع الله with <laughs> it. فيهم به يسألون قد مسنا الكرب وكان مرة فرجع تكربا بعضه يذهل فبالذي خصك بين الوراء برتبة عنها العلا. فبالذي خصك بين الواراء. برتبة عنها العلا تنزل. عجل بإذنها بالذي أشتكي فإن توقع صفا من اسالوا صحيح وكب با قد ولست الذي أفعله ولن ترى اعجز مني فما لشدة اقوى ولا احمل فانت باب الله انت باب الله فانت باب الشكر الجزيل ما عفنا على نعمة الإسلام أشرف مقتنى. إلهي إلهي الشكر الجزيل مع الثناء على نعمة الإسلام أشرف مقتناء فجودك فياض وفضلك واسع وعفوك مرجون لمن جار أوجانا فأرجوك صفحا عن ذنوب كثيرة وأسألك الغفراء فهو ولي المنى. فأرضوك صفحا عن ذنوب كثيرة. واسألك الغفراء فمن أنا؟ فإن طاف عن ذنبي، فشأنك هكذا، وإن رمت تعذبي وقذري، فمن أنا؟ على المصطفى مني. اتم متحية. فيني. انت رب العباد. رب رحيم. فتقبل بفضلك التوب من إني ظلمت نفسي لكن شأنك العفو والرضا فاعفو عني أنت رب العباد رب العباد. رب رحيم. رب رحيم. فتقبل بفضلك التوبة مني. ان ظني في هو الومن جميل رب حقت بالمصطفى تمنى عليك قوم ففاجوا بالمنى والغنى ونجح التمني ربي جمل بفيض فضلك حالي جمل بفيض فضلك حالي. مجيري من اليوم المخيف وناصري. واسمح غفار. واكرم مجيري, مجيري من اليوم المخيف وناصري واسمح غفار وأكرم سما ز لا يولين الجميع سما ز لا يولين الجميع طلب دفن ويدفع عني في صدور والملك الأعلى والملك الملك الاعلى الذي ليس فوقه مليك الذي ليس فوقه مليك ارجيه وقفنا نعز النفس في ذل السؤال ونطمع في العطاء وقد علمنا بأنك باسط كف النوال فبالاحسان جد وعطف علينا ففضلك واسع ففضلك واسع لهذا الجلال بالاحسان فبالاحسان جد واطف علينا ففضلك واسع يا رجاع منك العطايا فمن نرجوه يا مولى جعل لم تأتينا منك العطايا تمنى الرب ترينا الحق حقا نتبعه وجمدنا به طرق الضلال ترينا الحق حقا نتبعه تجنبنا به طرق الظلال وأختم بالصلاة على النبي وأختم بالصلاة على النبي وأصحاب وأتباع وآل